بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ف الامرا كتاب أ ح ك م ت آ ي ا ت ه ثمه ا ل ص ل ت من لدن حكيم خبيث أ ن لا تعبدوا الا الله انني لكم ُْ منه ُِْ نذير ٌَِ وبشير ٌََِ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 وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولا الذين ك ف ر و ا هذا إلا إن س ح و ل ئ ن أخرنا ع ن ه م ا ل ع ذ ا ب إ ل ى أمة م ع د د و ة ل ي ق و ل ن م ا ي ح ب س أ ل ا ي و م ي ه ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به ي س ت ه د ئ و ن ولئن أ ذ ق ن ا ا ل إ ن س ا ن منا ر ح م ة ثم نزعناها منه إ ن ه ليئوس كفور ولئن أ ذ ق ن ا ه نعماء بعد ضراء مسته ل ي ق و ل ن ذهب السيئات عني إ ن ه لفرح فهو إ ل ا الذين صبروا وعملوا الصالحات أ و ل ئ ك لهم م غ ف ر ة و أ ج ر كبير فلعلك ث ا ر ك بعض ما يوحى إ ل ي ك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا أ ن ز ل عليه كنز أ و جا م ع ه ملك إ ن م ا أ ن ت نذير والله على كل شيء و ك ي ر أ م يقولون افتراه الفاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم إن ن ك ت موسوعه صادقين النابلسي أن أنزل للعلوم الاسلاميه ه ل من كان يريد ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها نوف إ ل ي ه م أ ع م ا ل ه م فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في ا ل آ خ ر ة إ ل ا النار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 أ و ل ئ ك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تكفي مريه من إ ن ه الحق من ربك ولكن أ ك ث ر الناس لا يؤمنون ومن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا أ و ل ئ ك يعرضون على ربهم ويقول ا ل أ ش ه ا د هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أ ل ا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله و ي ب ع و ن ه ا عوجا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 لا جرم أ ن ه م في ا ل آ خ ر ة هم ا ل أ خ س ر و ن إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات و أ خ ب ث و ا إ ل ى ربهم أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم فيها خالدون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 الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إ ل ا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إ ل ا الذين هم أ ر ا ذ ل ن ا باذي الراس وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم ارايتم على بينة من ربي من و ت اسماء ن ر ة من عنده ف الله م ز م م ك الحسنى وأنتم ه ا ك ويا ََ قوم َِْ لا َ أ َ س ْ أ َ ل ُ ك ُ م ْ عليه ََِْ مالا َ ان اجري ِ الا َّ على ََ الله َِّ وما ََ أ َ ن َ ا ب َِ ا ر ِ ب الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا إ ِ ن َّ ه ُ م ملاقوا َ ربهم ولكني َِِّ أ َ ر َ ا ك م ْ موسوعه ا ل ن ي ا ب ل ن ي ن من ا ل ل ه إن ط ر ل و م أ ف ل ا ت ل ك و و ن ل ا أ ق و ل ل ا م ي ه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 الله أ ع ل م بما في أ ن ف س ه م إ ن ي اذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا ف أ ك ث ر ت ر د ا ل ن ا فاتنا بما تعدنا إن م ن ا ا ل ص و س ي ن ق ا ل إ ن م ا ي أ ت ي ك م به ا ل ل ه إن شاء و م ا أنتم بمعجزين و ل ا ينفعكم س ل ا م ي ن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 الذين ظلموا إ ن ه م مغرقون ويصنع و الكرك وكلما مر عليه م ل أ من قومه سخرون ا م قال إ ن تسخروا منا ف إ ن ا نسخر كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه ع ذ ا ب يؤذي ويحل عليه ع ذ ا ب م ق ي م حتى إ ذ ا جاء امرنا وفارت النور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 وقال ا ر و ا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال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 قال لا عاصما اليوم من أ م ر الله إ ل ا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أ ر ض ب ل ع ي ماءك ويا سماء و ق ن ع ي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 وعدك الحق وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من امل ك انه عمل غير صالح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 و إ ل ا تغفري ل وترحمني أ ك ن من الخاسرين في ليالو حهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أ م م ممن معك و أ م م سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أ ل ي م تلك من أ ن د ا ء الغيب نوحيها إ ل ي ك ما كنت تعلمها أ ن ت ولا قومك من قبلها فاصبر إ ن ا ل ع ا ق ب ة للمتقين و إ ل ى عاد أ خ ا ه م ه و د ا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره إ ن أ ن ت م إ ل ا م ف ت ق ي ن ي افلا قوم لا أسألكم لا عليه أجرا إن أجري إلا على الذي أجرا أجري إن ط ر ن ي ف تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا و ي ج د ك م ق و ة إ ل ى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هو ما جئتنا ببينه وما نحن ب ت ا ر ك آ ل ه ت ن ا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إ ن نقول الا ا ع ت ر ا ك بعد آ ل ه ت ن ا بسرعة قال إ ن ي أ ش ه د الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني ادلت على الله ربي وربكم ما من د ا ب ة إ ل ا هو اخذ بناصيتها إ ن ربي على صراط مستقيم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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا أ ن نعبد ما يعبد آ ب ا ؤ ن ا واننا لفي شك, وإننا لفي شك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 من ينصوني من الله إ ن عصيته فما تزيدونني غير ت ق س ي ر ويا قوم هذه ذاقه الله لكم آ ي ة فذروها تاكل في أ ر ض الله ولا تمس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 فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آ م ن و ا معه برحمه منا ومن خزي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 أ ل ا إ ن ثمود ا كفروا ربهم أ ل ا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام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 فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه مريب يا ابراهيم اعرض عن هذا إ ن ه قد جاء م ر ربك و إ ن ه م آ ت ي ه م عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قوم ه ي ه ر ع و ن إ ل ي ه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتيهن أ ط ه ر لكم فاتقوا الله ولا ت خ ل و ن في ضيفي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 قالوا يا لوط إ ن ا رسل ربك لن يصلوا إ ل ي ك فسر ا ب أ ه ل ك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أ ح د إ ل ا ا م ر أ ت ك إ ن ه م ص ي ب ه ا ما أ ص ا ب ه م إ ن موعدهم الصبح أ ل ي س الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها و أ م ط ر ن ا عليها ح ج ا ر ة من سجيل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 قال يا قوم أ ر ا ي ت م ان كنت على ب ي ن ة من ربي ورد ق ن ي م ن ورزقا حسنا وما أ ر ي د أ ن أ خ ا ر ف ك م إ ل ى ما أ ن ه ا ك م عنه ان أ ر ي د إ ل ا ا ل إ ص ل ا ح ما ا س ت ط ع وما توفيقي الا بالله عليه توكلت و إ ل ي ه أ ن ي ب ويا قوم لا ي د ر م ن ك م شقاقي أ ن يصيبكم مثل ما أ ص ا ب قوم نوح ي أ و قوم هود أ و قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه إ ن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهقك لرجمناك وما أ ن ت علينا بعزيز قال يا قوم أ ر ا ه ي أ ع ز عليكم من الله و ا س ت غ ذ ت م و ا وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إن سوف تعلمون من ياتيه ع ل ى ب يؤذيه ومن ه وكاذب وارتقوا إ ن ي معكم ر ق ي ب ولما جاء أ م ر ن ا نجينا شعيبا والذين آ م ن و ا معه موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه فِيهَا أ ألا بَعِدَتْتَ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 وبئس الورد واتبعوا ب ل المورود و و ر د أ في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفض المرصود و ذلك من انباء القران اصحوا عليه منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما أ غ ن ت عنهم آ ل ه ت ه م التي يدعون من دون الله من شيء لم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 إ ن في ذلك ل آ ي ة لمن خاف عذاب ا ل آ خ ر ة ذلك يوم مجهول له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا ل أ ج ل م ع د و د يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق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 واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إ ل ا ما شاء ربه عطاء غير مجذول فلا تكفي مريه ة ما, يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد آ ب ا ؤ ه م من قبل و إ ن ا ل م وفقوهم نصيبهم غير من ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا ك ل م ة سبقت من ربك لهضي بينهم و إ ن ه م لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أ ع م ا ل ه م إ ن ه بما يعملون خبير فاستقم كما أ م ر ت ومن تاب معك ولا تطغوا بسم الله ت الرحمن ا ل ل ح ي م انه بما تعملون بصير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 فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض إ ل ا قليلا ممن أ ن ج ي ن ا منهم واتبع الذين ظلموا ما اسرفوا فيه وكانوا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 و عليك من أ ن ب ا ء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فيه ذ ه الحق و م و ع ظ ة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون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 اسماء الله ا ت ع م ن